فعقروا الناقة وعتوا على أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في ديرهم جاثمين فَتَوَلَّى عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ كان كَانَ جَوَابُ قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أولاس يتطهرون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 كنتم مؤمنين ولا تقعدون بكل صراط تعدون وتصدون اللَّهِ سبيل الله منامنا منبه وتبغون ها عونجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين